فما للذين كفروا قبلك موطعين وصلنا في آخر سورة نوح قال نوح الرب إنهم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا قتارا ومكروا مكرا كبارا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 من آخر سورة نوح عليه السلام ذكر الله في أول السورة مواقف نوح عليه السلام مع قومه ومحاولته إياهم لقبول الحق ترك الباطل وأنه أتاهم بكل طريق من طرق الدعوة وأنه ذكرهم بعظمة الله جل وعلا في مخلوقاته وذكرهم بنعم الله عليهم وبين لهم حاجتهم إلى الله عز وجل وأنهم إحاجة إلى الله في كل حالة ولا سيما في حالة جال المطر وانبات النبات الشجر فليس لهم غنى عن الله عز وجل ولكن مع هذا لم يجدهيه بعد ذلك شكا الى ربه عز وجل موقفهم منه ومن دعوته وتامرهم عليه واصرارهم على شركهم وتمسكهم باصنامهم فلم تؤثر فيهم دعوه نوح عليه السلام مع ما قام به من محاولات وصبر وطول مدة لم يجد فيهم ذلك لذلك شكا إلى ربه عز وجل موقفهم منه من دعوته فأخبره الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون عند ذلك دعا عليهم في آخر السورة واستجاب الله دعوته فأهلكهم جميعا هلاكا عاجلا و أيضاً مآلهم النار والعياذ بالله وأن أصنامهم ومعبوداتهم التي تمسكوا بها ودافعوا عنها لن تنفعهم ولن يجدوا من دون الله أنصارا وهذا بي تذكير للمسلمين في كل زمان ومكان أن يتأسوا بالانبياء عليهم الصلاة والسلام وأممهم تابعين لهم يتأسوا بهم الصبر والثبات على الدين والا يكترثوا من أعدائهم فإن العاقبة للمتقين مهما طال الزمن العاقبة للمتقين هذا فيه تثبيت للمؤمنين والمؤمنات والله جل وعلا يقص علينا من قصص الانبياء ما يكون قدوه للمتاخرين لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك فقوله سبحانه وتعالى قال نوح ربي إنهم عصوني شكى إلى ربه موقفهم منه قال ربي إنهم عصوني فلم يستجيبوا لدعوتي ونصيحتي وإشفاقي عليهم أن يستجيبوا لذلك واتبعوا كبراءهم والملأ منهم اهل المال والأولاد الثروة تبعوهم وأعرضوا عن دعوه نوح عليه السلام انهم عصوني الله يعلم هذا لكن هذا من باب الشكوى انهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده الا خسر كيف انهم استعاو عن دعوه الرسول الناصح لهم الذي يريد لهم الخير واستبدلوا ذلك باتباع المستكبرين و الأغنية الفاسقين أصحاب الدنيا هذا من العجائب تبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة طاهم الله أموالا واعطاهم أولادا ليستدرجهم بذلك ويروا أنهم فوق الناس وأنهم فوق الحق وأنهم لا يتبعون الضعف إنما يتبعون الاقوياء وإن كانوا على الباطل ولا يتبعون الضعف وإن كانوا على الحق لأنهم ينظرون نظرة مادية لا ينظرون نظرة صحيحة نظرة مادية ظاهر الحياة الدنيا ولا يفكرون العواقب، ولذلك من أول ما جاءهم قالوا أنؤمن لك واتبعك الارذلون ما نراك اتبعك إلا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل فهم ما عابوا دعوة نوح عليه السلام ما عابوها إلا لأن عليها الضعفة والمساكين ما ما عندهم عيب عليها او نقض لها وهل هذا عيب هل هذا عيب لدعوة الرسول انه ما عليها او ما تبعه إلا الضعفة والمساكين هذا ليس عيبا عند أهل العقول تبع من لم يجده ماله الذي أعطاه الله إياه وولده إلا خسارة هالمال المال والأولاد أطغا أطغاهم ذلك عن اتباع نوح عليه السلام واحتقروا نوحا واحتقروا أتباعه وما آمن معه إلا قليل كما قال الله سبحانه وتعالى لكن احتقروهم لانهم ليس في أيديهم دنيا وهل يعاب المؤمن بالفقر ويمجد الغني بالغنى دون نظر الى ما هو عليه واجب النظر الى ما عليه الانسان سواء كان غنيا او فقيرا نظر الى عقيدته إلى دينه إلى هو المقياس وإلا فالغالب أن الثروات والاموال تكون مع الأشقياء وأن الدين والتواضع والخير والرحمة تكون مع الضعفاء هذا في كل زمان ومكان أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين من لهم علام في الخيرات ألا يشعرون ليست العبرة والمقاييس في الدنيا العبرة بالحق من كان على الحق هذا هو الذي يجب أن يتبع وأن يكتدابه وأن ولو كان ما معها من الدنيا شيء لأن الدنيا عرض زائل أما الدين فهو باقي والعبرة بالبقالة بشيء يزول وفي الحديث لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب هذه سنة الله جل وعلا في خلقه تبعوا من لم يجده عصوا نوح واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارة من الاكابر والأغنية والملأ ومكروا مكرا كبارا مكر هؤلاء الأغنية بالضعفاء مكر هؤلاء الأغنية بأتباعهم مكروبهم، بهم وغرروا بهم وحملوهم على معصية نبي الله عليه الصلاة والسلام هذا أشوأ المكر مكروبهم ولم ينصحوا لهم مكروا مكرا كبارا أي عظيما كبيرا كبار كبير بمعنى واحد كبار صيغه مبالغة أي مكروا مكرا كبيرا مكروا بمن؟ بأتباعهم غرروا بهم وأوردوهم الهلاك حيث منعوهم من اتباع الحق ولا اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو المكر المذموم مكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن قالوا لأتباعهم لا تذرن آلياتكم نوح عليه السلام نوح عليه السلام يأمرهم بالتوحيد إفراد الله بالعبادة وترك عبادة الأصنام التي اتخذوها الهه الالهه ما يعبد سواء بحق أو بباطل فالالهه هي ما يعبد ويتأله سواء بحق أو بباطل لا تذرن آلهتكم اي الاصنام التي انتم تعبدونها ثم عينوا هذه الالهه فقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا هذه أس اسماء اصنامهم حثوهم على تمسك بها وأن لا يطيع رسول الله في تركها وعبادة الله وحده لا شريك له هذا يدل على أن الرسل يدعون إلى ترك عبادة الأصنام وإلى ترك الشرك ويأمرون بالتوحيد هذه سنتهم من أولهم إلى آخرهم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وهو أول ما يبداون به دعوتهم لأنه الأساس الذي يبنى عليه ما بعده أما أن تبني بناء على غير أساس فأنه ينهار ولا ينفع بد أولا أن تؤسس لإصلاح العقيدة فإذا صح الأساس ابن عليه ثقية أمور الدين ولهذا الرسل أول ما يبدأون بتوحيد والنهي عن الشرك فإذا استجاب لهم الناس نجلت الشرائع والعوامر والنواهي وإلا ما فيه فائدة بدون توحيد ما فيه فائدة لو فعلوا الخير وفعلوا الحسنات وبعض ما تنفعهم لأن على غير أساس لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر هذه أسماء وأصنامها وهي أسماء الرجال الصالحين الذين ماتوا وصوروهم فصارت صورهم أصناما تعبد من دون الله بإحاء من الشيطان كما سبق لكم ذكره فلما أغرقهم الله، اندفنت هذه الأصنام في الأرض، وطمع عليها التراب واختفت، اختفت هذه الأصنام إلى أن جاء عهد المشركين في جزيرة العرب. الذين تركوا دين ابراهيم عليه السلام وإسماعيل فجاءهم الشيطان وأخبرهم بهذه الأصنام التي تحت الأرض ودلهم على أماكنها فحفروها وتوازعوها بينهم وصار لكل قبيلة صنم وتغير دين إبراهيم عليه السلام وهذا على يد الخبيث الذي جاءه الشيطان فأخبره بمواة أماكن هذه الأصنام من ملوك العرب عمرو بن لحي الخزاعي فحفرها ووزعها على القبائل فعادت الوثنية وتغير دين ابراهيم عليه السلام الى ان جاء محمد صلى الله عليه وسلم فاحيا الله به ملة ابراهيم عليه السلام وقضى على هذه الأصنام على هذه الاصنام وكسرها ودمرها هذا فيه خطر البحث عن الآثار اللي يسمونها البحث عن الآثار أصناماً أو غير اصنام لأن هذا يؤول إلى شر يؤول إلى شر فالتنقيب عنها وعن أماكنها هذا لا يدل على خير إنما يدل على شر والرجوع إلى الجاهلية الواجب أن تطمس وأن تترك وأن يتلف ما يوجد منها هذا هو الواجب لأنها آثار الشرك وآثار الجاهلية ثم بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم وتقرير التوحيد وتدمير هذه الأصنام والقضاء عليها لما انقضى وقت العصور او القرون المفضلة وقت القرون المفضلة دب الشيطان مرة ثانية إلى هذه الأمة المحمدية أولا مع قوم نوح ثم مع العرب في الجاهلية و ثم المرة الثالثة جاء إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاغراهم بعبادة القبور والأولياء والصالحين والتوسل بهم وجعلهم شفعا عند الله نفس الشيء الشيطان ما يترك عمله مع بني آدم ولا حول ولا قوة إلا بالله تبع من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا مكرا هؤلاء الاغنياء مكرا خطيرا عظيما ماذا قالوا؟ قالوا لا تذرن آلهتكم هذا هو المكر لا تذرن آلهتكم لا تطيعوا نوحا عليه السلام ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا أضلوا كثيرا بهذا الكلام أضل الناس استمع لهم هؤلاء فأطاعوهم فأضلوهم والعياذ بالله قد أضلوا كثيرا أي من الناس وهكذا دعاة الضلال خطر على البشرية في كل زمان ومكان دعاة الضلال وهم هلاك الأمم إذا مكنوا ترك المجال لهم أهلك الأمة فيجب الحذر منهم ومن مكرهم وكيدهم قد اضلوا كثيرا اذا تركوا اضلوا كثيرا من الناس فلا يجوز ترك اهل الضلال واهل دعاه الضلال يشرحون ويمرحون وقاوي وقال حريه الراي حريه الراي والعقيده الناس احرار في عقائدهم وما اشبه ذلك من الكلام الباطل يجب الحذر من هذه الأمور وهذه الدعايات قال تعالى ولا تزد الظالمين الا ضلالا هذا دعا من نوح عليه السلام دعا عليهم في ان الله جل وعلا يزيدهم ضلالا الى ظلالهم لما لم يقبلوا الحق فالله ابتلاهم بالضلال هذا دائما وابدا من لا يقبل الحق يبتلى بالباطل عقوبه له ولا تجد الظالمين هذا دعاء من نوح عليه السلام على قومه بأن الله لا يزيدهم الا ضلالا لما اعرضوا عن الحق زهدا به ولا تجد الظالمين الا ضلالا ثم بين الله ماذا حل بهم في الدنيا مما خطيئاتهم اغرقوا وذلك ان الله اوحى الى نوح عليه السلام انه سيهلك قومه وأمره ان يصنع السفينه امره ان يصنع الفلك وهي السفينه فصنعها نوح بامر الله ووحيه وأمره وتعيده له حتى أتقنها أتقنها ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملع من قومه ساخروا منه من هذه السفينه ومن نوح عليه السلام الشبيبة وش يعمل بها يسخرون منه فلما أتقنها وأحكمها بأمر الله أمرها الله جل وعلا أن يحمل أن يركب فيها هو ومن معه من المؤمنين وأن يحمل معه فيها من كل زوجين اثنين من كل من الدواب ومن الطيور ومن الأدميين من كل زوجين اثنين لأجل بقاء النسب ثم أمر الله الارض فنبعت وامر الله السماء فامطرت والتقى الماء ماء السماء وماء الارض وكان الطوفان الذي علا على رؤوس الجبال فانجى الله نوحا ومن معه في السفينه واغرق كل اهل الارض ولم يبق منهم احد الا من كان مع نوح عليه السلام حتى ابن نوح حتى ابن نوح لصلبه كفر به وصار مع الكفار وابى ان يركب مع أبيه وقال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين مع النهود نوح لكن لما لم يؤمن به أصابه ما أصاب القوم مما خطيئاتهم من خطيئاتهم وما صلة للتأكيد والاصل من خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم وكفرهم أغرقوا مثل قوله فبما رحمة من الله لنتلام ما صلة والاصل فبرحمه من الله لنت لهم من خطيئاتهم اي بسبب كفرهم وخطاياهم وذنوبهم وغرقوا رقهم الله بالطوفان الذي نبع من الأرض حتى التنور الذي هو موقد النار صار يفور بالماء التنور اللي نحر النار ومحر الإحراف والإسمح الماء صار يفور بالتنور صار التنور الأرض كلها نبعت منين جاء هذا الماء هذا من الله جل وعلا الذي خلقه واخرجه وأمر السماء بماء منهمر ما هو مطر عادي منهمر والعياذ بالله فعند ذلك حصل الطوفان وغرقت هذه الامه الكافره العاتيه ولا يكفي هذا انهم اغرقوا في الدنيا بل ادخلوا نارا العياذ بالله هذا مآلهم في الاخره مآلهم في الدنيا الغرق ومآلهم في الاخره الحرق بالنار لما عصوا نوح عليه السلام وهذا معال كل كافر ومشرك الى ان تقوم الساعه اما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا نارا عظيمه لا توصف وايضا عذابها مستمر ولا ينقطع ولا العياذ بالله لا مخرج لهم منها هي دارهم وماواهم وان راحت اموالهم وان راحت اولادهم وان راحت مكرهم الكبار كله ضاع واما المؤمنون فنجاهم الله عز وجل استخلفهم في الارض من بعد هؤلاء فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا لم ينفعهم احد او يدافع عنهم احد وود وسواع ويغوث ما نفعتهم ولا أنقذتهم ولا نصرتهم من عذاب الله عز وجل فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ثم دعا عليهم نوح عليه السلام قال, ربي قال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا اي ساكن دار لأن يعمهم الله بالهلاك السبب إنك إن ذر ومضل عباده ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا فلو بقوا لأهلكوا أهل الأرض بالكفر وأيضا لا يخرج من أصلابهم أحد يؤمن بالله بل يخرجوا كفارا مثلهم والعياذ بالله لأن الله أخبره أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن إنك إن تذرهم نغل عذاب كما أضلوهم في, في فيما قبل قد أضلوا كثيرا وأيضا لا يخرج من أصلابهم من يرجى أنه يؤمن لأن الله أعلمه بذلك فدعا عليهم هذه الدعوه المحيطه ولا يلدوا الا فاجرا كفارا ثم لما دعا على الكفار دعا للمؤمنين لما دعا على الكفار بالهلاك المحيط دعا للمؤمنين فقال رب اغفر لي ولوالدي وكان والداه مؤمنين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي قيل المراد من دخل مسجدي وقيل المراد من دخل منزلي والمراد من, من كان معه ما من جاء معه في بيته أو في مسجده أو في أي مكان ولمن دخل بيتي مؤمنا هذا حال أي حالة كونه مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات عموما إلى أن تقوم الساعة فهو دعا على الكفار إلى أن تقوم الساعة بالهلاك ودعا للمؤمنين إلى أن تقوم الساعة بالمغفره رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات أما الكافر والمشرك فلا يجوز الاستغفار له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 إنما يستغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي يبدأ المسلم بالدعاء لنفسه ثم لوالديه ثم للمؤمنين والمؤمنات وهذا عام لا أن تقوم الساعة ثم أعاد الدعاء على الكفار فقال ولا تزد الكافرين ولا تجد الظالمين الا تبار اي تبار هو الهلاك ان هؤلاء متبر ما هم فيه اي مدمر ومهلك ويتبروا ما علوا تتبيرا فالتبار هو الهلاك ولا تجد الظالمين اي الكافرين لان الكفر ظلم هو اعظم الظلم الشرك هو اعظم الظلم ان الشرك لظلم عظيم إلا تبارا أيها هلاكا هذا دعا على الكافرين إلى أن تقوم الساعة الذين لا يقبلون الحق إلى أن تقوم الساعة تصيبهم دعوة نوح عليه الصلاة والسلام وتصيب دعوة نوح للمؤمنين كل مؤمن ومؤمنة إلى أن تقوم الساعة وبهذه السورة العظيمة من العبر والمواعظ والتسلية للمؤمنين والتثبيت للمؤمنين ما تستقر به نفوسهم تطمئن به قلوبهم وفيها من العظات الشيء الكثير فهي سورة عظيمة وقصة عظيمة لهذا النبي الكريم الذي هو أول الرسل عليه الصلاة والسلام لنترسم خطاه ونسير على منهجه في الدعوه الى الله عز وجل هذا آخر تفسير سوره هذه هذه السوره العظيمه نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم والمسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح ويرزقنا الاعتبار والاتعاب وان يكفينا شر الاعداء ودعاه الضلال ودعات السوء وما أكثرهم في هذا الزمان. أسلو هو يعصمنا من شرهم ومن كيدهم وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن ينصر الإسلام والمسلمين. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين نعم. صلى الله عليك وسلمة الوالد يقول السائل. هل يؤخذ من فعل نوح عليه السلام في دعائه على الكفار جواز الدعاء على الدول الكافرة اليوم بأن يزيدهم الله ضلالا نعم ندعو على الكفار عموما على الكفار وعلى الظالمين عموما فالدعاء على سبيل العموم لا بس أما تخصيص شخص منهم فلا لا يخصص إلا إذا حصل منه ظلم واضح يدعى عليه نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل نوح عليه السلام هو أول الأنبياء بعد ظهور الشرك أم أنه هو أول الأنبياء على الإطلاق نوح عليه السلام أول الرسل هو أول الرسل أما الأنبياء فقبله أنبياء آدم عليه السلام نبي وشيخ نبي من بني آدم فقبله أنبياء لكن الرسل أولهم نوح عليه الصلاة والسلام نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل رجل أصابته جنابه وهو لابس جوربين ثم أراد أن يتوضأ ليأكل فهل, فهل له أن يمسح على الجوربين يتوضأ إيش يقول أحسن ثم أراد أن يتوضأ ليأكل فهل يجوز له أن يمسح على الجوربين لا المس على الجوربين في الحدث الأصغر أما الحدث الأكبر فلا مس لا ينسح على الجوربين نعم صلى الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا القاسم والله هو المعطي هل فيه دلالة على أن المعطي من أسماء الله تعالى هذا إخبار عن الله عزيز. هذا إخبار بأنه هو المعطي كما أنه إخبار عن الرسول بأنه هو القاسم هل الرسول يسمى القاسم؟ لا هذا إخبار من باب الإخبار فقط ما هو بتسمية؟ تسمية. نعم شكراً عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن يقول ما المراد بقوله أحد من امهاتها يعني محارمها في غير بيت محارمة إذا, فأ... إذا أنها تهتكت عند الناس الأجانب فيفاعل لامر محرم أما إذا كانت في بيوت محارمها و... فهذا لا بأس به نعم الله إليكم الوالد يقول السائل كنت في سفر وصليت المغرب والعشاء جمعا وقفرا وأثناء صلاة المغرب تذكرت أن على ثيابي قيء طفل الرضيع ولكني كنت في شك من طهارة قيء الطفل ولم أكن أعلم أنه نجس فهل يجب علي إعادة الصلاة؟ نعم لأنك علمت بالنجاسة ولم تغسلها صليت لي عليك أن تعلم بها فتغسلها وتعيد صلاتين تماما تعيد الصلاتين المغرب والعشاء تامة أربع ركاعة أحسن الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل الإمساك بالصفات الله تعالى والجهل بحكم النجاسة ما يعفيك منها الجهل لا يعفيك لا يسقط الواجب عليك إنما يعفيك من الإثم فقط أما الواجب لو نسيت تصلي تسقط عنك الصلاة لا النسيان ما يسقط الإذنة ولا يسقط الواجب نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل هل الإمساك من صفات الله تعالى يا أخواني أنتم لا كل شيء يرد تأخذون منه اسم لله كل فعل ما فيه, ما فيه الإمساك فيه يمسك, ما يمسك وما يمسك فلا مرسل له وما يمسك فلا مرسل له فلا تقول من اسماء الله الممسك تقول ما أمسك الله فلا مرسل له كما في القرآن نعم أحسن الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم قول من يقول اللهم اشفع لي عند فلان اعوذ بالله لا يجوز هذا استنكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستشفع بالله عند المخلوق هذا جعل الله أقل من المخلوق لأن المستشفع عنده أعظم من الشافع لما قال له رجل إننا نستشفع بالله عليك غضب صلى الله عليه وسلم وقال ويحك تدري ما الله ثم وصف الله جل وعلا فلا يجوز أن يستشفع بالله على أحد من خلقه ولكن العكس أن يستشفع بالمخلوق عند الخالق لا بس نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل يجوز للمرأة الحامل أن تشترط عند إحرامها من الميقات خوفا من الولادة أثناء العمره هذا ما هو حابس الولاده والحيض والنفاس ما هو حابس إذا كانت تخشى لا تعتنى لا تعتنى مصعى الله نعم احس الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم زكاه الدين بالنسبة للدائن نعم يجب على صاحب الدين اذا حال عليه الحول يزكيه إذا كان على ملي إذا كان على ملي غني بالغ اي يزكيه اما اذا كان على مماطل ولا يدري انه يجي او ما يجي فان ما يزكيه اذا قبضه الذي على المماطل أما الذي على ملي مبادل إذا طلب حصل عليه لسكيه لأنه مثل المال الذي في يده نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل مدينة كبيرة جدا إذا سافر منها الرجل قبل الظهر ولم يخرج منها إلا بعد العصر فهل يجوز له أن يقصر الظهر والعصر ويجمعهما لا لا يبدأ الترخص للسفر إلا بعد الخروج من البلد ولو كان واسعاً ولو كان البلد واسماً ما دام في داخله فإنه في حكم المقيم نعم أصل الله عليكم سماح الوالد يقول السائل ما حكم قول من يقول أنت في ذمة الله نعم يقول أصل الله عليكم ما حكم قول من يقول أنت في ذمة الله ليش دراه في ذمة الله أقول... يقول أنت في ذمتي مثلا انا اكفلك انا اتعهد بك لا بس أما انه يدخله في ذمه الله لا نعم يقول احصل عليكم وقول من يقول عبدي وامائي يقول احصل عليكم وما حكم قول من يقول عبدي وإمائي لا يقول عبدي وإنما يقول فتاي وفتاتي لا يقول عبد وأمتي هذا في الحديث ولا وليقول ولا يقول وفتاة. نعم. أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل يجوز لي أن أقول في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد التأمين قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إلهي هديتنا الآية هل يجوز؟ يقول أحسن الله عليكم هل يجوز لي أن أقول في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد التأمين؟ ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا هذا لم يرد هذا لم يرد قوله في هذا الموضع بدون دليلك من الابتداع. نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم طلب الدعاء من الغير أو من يقول لأخيه أدعو, ادعو الله لي بظهر الغيب؟ لا تحسن ذلك تطلب الدعاء من أخيه ولكن الأولى تركه أن تدعو أنت يعني هذا في حاجة إلى المخلوق كل ما استغنيت عن المخلوق فهو أحسن نعم صلى شاء الله الوالد يقول السائل ما حكم قول من يقول الدين لله والوطن للجميع هذا قول العلمانيين والليبراليين اللي ما يدخلون الوطن وأمور الدنيا ما يدخلون في حكم الله والشريعة يريدون أن يقصروا الدين على العبادة فقط ولا يتناول المعاملات والحلال والحرام هذا قول الملاحدة والعلمانيين لا باطل هذا كل الدين والدنيا كلها لله عز وجل الدين والدنيا كلها لله كلها تجري عليها أحكام الله القدرية والشرعية وليس هناك شيء يخرج عن حكم الله. نعم. أصلي عليكم الوالد يقول السائل إذا أنشأت العمره في بلدي ثم مررت بالميقاس. يقول أصلي عليكم إذا أنشأت العمره في بلدي ثم مررت بالميقاس ولم أحرم ثم بدا لي الإحرام فهل الواجب علي أن أرجع إلى الميقات الذي مررت من عنده؟ أو أرجع إلى أقرب ميقات لي لا لا ترجع إلى الميقات الذي مررت به ولا تحرم من غيره لأن تعين عليك الإحرام من الميقات الذي مررت به فترجع إليه وتحرم منه نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما هو الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وما هي التي يحبها الله عز وجل الإرادة الكونية لا بد من وقوعها وأما الإرادة الشرعيه فقد تقع وقد لا تقع وأما المحبة فالله يحب الإرادة الشرعيه وأما الإرادة الكونية فقد يحبها وقد لا يحبها ليس من لازمها المحبة خلاف الشرعيه فإن من لازمها المحبة فإن الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه نعم صلي الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل من واجبات الغسل المضمضة والاستنشاق فهل يكون ذلك أثناء الغسل أو بعده؟ ما هم من واجبات فقط من من الوضوء داخل في الوضوء ما يصح الوضوء إلا بالمضمضه والاستنشاق وكونه يبدأ به ما قبل الوجه أحسن أما لو غسل الوجه ثم تمارض و بعد غسل الوجه فلا مانع لأنه عضو واحد نعم. نسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل مريض اخي فنذرت لله ان شفي اخي من مرضه ان اذبح ناقه وقصدي ان تكون مريضه او مكسوره لعجزي عن ثمن الصحيحه ففعلت ذلك فهل تجزئ لا النذر ينصرف الى السليمه ما ينصرف الى المعيده ينصرف الى السليمه لكن لو نظرت ناقة معينة وهي مكسورة ولا ولا فيها عيب لا ينقص اللحم معينة لا باس تتعين لكن تنظر ناقة مطلقة كذا هذا ينصرف إلى السلامة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل قال لزوجته وهو يريد أن يفهمها أنه لا يوجد ظهار لجهله به فقال لها لا تخافي لا يوجد ظهار وها أنا ذا أقول لك أنت عليك ظهر أمي فأنت بهذا لا تحرمين علي ثم تبين له الحكم بعد ذلك فما هو الواجب عليه وقد مضى عليه وقت وعلم بحكم الله تعالى كان سأل في أول الأمر هو بيسكت إلى مضى معها وعليه كفارة عليه كفاره الظهار ولا يقربها حتى حتى يكفر من قبل ان يتماس عتق رقبه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فايطعم ستين مسكينا فيجب عليه الكفاره باقيه في ذمته يبادر بادائها ويمتنع عن زوجته حتى يكفر نعم أحسن الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما هو الرد على من يستدل على جواز تخصيص يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم بعمل صالح بما روا مسلم في صحيحه عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال عليه الصلاة والسلام فيه ولدت الحديث نعم نصومه الذي شرع فيه الصيام فقط أننا نحدث غير الصيام في هذا اليوم اليوم الذي ولد فيه الرسول من الذي حدده ما ثبت يوم معين ولو كان في تحيينه وتحديده أمر واجب لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يبين اليوم الذي الذي ولد فيه من السنة ما, ما بينه من السنة والمشروع فيه الصيام فقط أما احتفال أما اشياء أخرى فهذا بدعة نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم صلاتي من يصلي بعض الصلاوات خارج وقتها بحجة أنه نائم إيش يقول أصل عليكم ما حكم صلاتي من يصلي بعض الصلاوات خارج وقتها بحجة أنه نائم إذا كان نائما بالفعل ولم يتعمد النوم وإنما غلبه فهو معذور رفع القلم عن ثلاثة ومنهم النائم حتى يستيقظ من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها أما إذا كان يتعمد النوم يقول ما دمت بصلي هذا لا يجوز له لا يجوز له هذا الشيء إن يؤخر الصلاة متعمدا ويقول بنام هذا لا يجوز نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما حكم صلاة من يصلي الصلاة في البيت كام؟ يقول حسن الله ليكم ما حكم صلاة من يصلي في البيت صلاة نافلة ولا فريضة صلاة النافلة في البيت أفضل أما صلاة الفريضة فلا في المسجد صلاة الفريضة تجد مع الجماعة في المسجد ولا يجوز له أن يصلي في البيت إلا لعذر كالمرض والخوف قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر يجب عليه أن يجيب النداء ويحضر المسجد ويصلي مع المسلمين صلاة الجماعة واجبة أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله زناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء قل ما المراد بقوله ما سقى كافرا منها شربة ماء نعم معناه ما أعطاه الله منها ما أعطاه الله منها ولا أقل شيء حتى شربت الماء لكن عطاؤها للكافر دليل على أنها لا تساوي عند الله شيئا نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم زيارة مدائن صالح وما يسمى بالاهرامات في مصر. القصد لها والسفر إليها لا يجوز. أما إذا سافر مارا بها من غير قصد، هل مانع انه يدخلها للاعتبار ما هو للتعظيم والاعجاب بها؟ لأن الناس اليوم يعجبون بها ويقولون هذه مدنية وحضارة هذا لا يجوز تعظيم الكفار وأعمال الكفار، لكن يدخلها للاعتبار والاعتراف لأنها مواطن عذاب والعياذ بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما مروا بها في غزوة تبوك قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابه إذا كان زيارتها يقصدها ويسافر لها هذا ما يجوز أما إذا سافر ومر بها وأراد أن يعتبر ويتعظ فلا مانع نعم أحسن الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل في قوله تعالى إني جائل في الأرض خليفة يقول هل يفهم من هذه الآية أنه كان في الأرض سكان قبل ذلك غير بني آدم نعم خليفة يعني يخلق من قبله الخليفة هو الذي يخلق من قبله فالارض لا يزال فيها سكان وفيها مخلوقات نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل من قام من نوم ليل وأراد أن يتوضأ من غير اناء فهل يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يبدأ الوضوء نعم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإله حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده هذا واجب نعم السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل في قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم يقول ما هو القلب السليم وكيف تكون قلوبنا سليمة القلب السليم هو الخالي من الشرك والنيات السيئة والمقاصد السي... السيئة هذا هو القلب السليم المخلص لله عز وجل نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم قول من يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه هذا لم يرد فيما علم لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يقول الحمد لله على كل حال هل هو الحمد لله على كل حال نعم صلّى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يصح أن يقال إن كل ما يصيب العالم الإسلامي والغربي من الزلازل والع... والاعاصير والبراكين انما هو بسبب ذنوب العباد بلا شك هذا واللي يشك في هذا ما عنده ايمان اللي يشك أن ما يصيب العالم من نكبات انه بسبب الذنوب والكفر هذا ما عنده ايمان والعياذ بالله ما من المصيبه فبما كسبت ايديكم هذا كلام الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون نعم أحسى الله إليكم الوالد تقول السائلة فتاة نذرت إن توظفت أن تخرج مقدارا معينا من راتبها تقول أحسى الله إليكم فتاة نذرت إن توظفت أن تخرج مقدارا معينا من راتبها وثم تم توظيفها وبعد فترة احتاجت للمبلغ الذي نذرت إخراجه فكيف تخرج من هذا النذر بدون إثم عليها أن يبقى في ذمتها النذر يبقى في ذمتها متى ما استطاعت تخرجه لأن دين لله عز وجل في ذمتها فإذا لم تستطعه في وقت يبقى في ذمتها إلى الوقت الذي تستطيع نعم الوالد يقول السائل في قوله تعالى مما خطيئاتهم أغريقوا فأدخلوا نارا يقول في قوله فأدخلوا هل هناك فائدة في استعمال الفعل الماضي تحقق نعم لتحقق الوقوع مثل أتى أمر الله أن يأتي أمر الله وقيام الساعة فيأتي الماضي بمحل المضارع لتحقق الوقوع نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل في ذهب المرأة الذي تستخدمه فيه زكاة خلاف بين العلماء الجمهور على أن الذهب الذي يستعمل للمرأة انه ليس فيه زكاة لأنه في حكم الملابس ولم يتخذ للنماء لم يتخذ للنماء والاستثمار وإنما تخذ للاستعمال هذا مذهب الجمهور ومن العلماء من يرى وجوب الزكاة فيه والذي يريد الاحتياط يزكي من باب الاحتياط آه في شك إنه أحسن نعم. أحسن الله إليكم سباحة الوالد يقول السائل هل الكحل نجس؟ ها؟ يقول هل الكحل نجس؟ كحل؟ نعم نجس؟ كحل له نجس ما استعمل في العيون ف... هو من المواد الطاهرة إلا إذا أصابته نجاسة صار متنجسا ما يقال نجس يقال متنجس هذا كحل متنجس وإلا أجزاء الأرض الأصل فيها الطهرة إلا إذا أصابته نجاسة نعم أحسن الله عليكم سماحه الوالد تقول السائلة امرأة كبيرة في السن ليس عندها سوى زوجها وتشاهد أحيانا دروسا ومحاضرات للمشايخ فهل يجوز لها مشاهدتها والانتفاع بها أم أن في ذلك حرج من النظر إلى الرجال أحسن أنها تسمع لمسجل والإذاعة اللي ما فيها تصوير هذا أحسن له واللي في, في التلفاز هو موجود فيه في الإذاعة وبرامج الإذاعة صوت بلا صورة نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لغو ولعب إلا أربعة اختصاص وذكر منها ملاعبة الرجل امرأة فما المقصود بذلك؟ ما تعرف ملاعبك في امرأتك؟ ما يكون بينك وبين امرأتك من ما من الاستمتاع والكلام وغير ذلك؟ نعم. الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل في ترك نوح عليه السلام لابنه لما انعزل عنه هل في ذلك فائدة نوح ما تركه الابن هو الذي ترك أباه وإلا نوح يقول اركب معنا ولا تكن مع الكافر ولم يترك هذا حتى حال بينهما الموت صار ما يراه ولا يسمع نعم من شفقته عليه نعم وبل إنه بعد ما انتهى الأمر وانتهى الغرق ويبسة الأرض قال ربي إن, إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين عاتبه الله قال له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ولا تسألني ما ليس لك به علم نعم سلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض المسلمين في إحدى الدول الكافرة يريدون أن يصلوا صلاة الجمعة فاستأجروا مرقصا يقول أحسن الله ليكم بعض المسلمين في إحدى الدول الكافرة يريدون أن يصلوا صلاة الجمعة فاستأجروا مرقصا يؤدون فيه صلاة الجمعة بمبلغ يدفعونه مع العلم بأن هذا المرقص يعمل طوال الأسبوع ما عدا يوم الجمعة يفرغ لهم وبعد ذلك يعود العمل فيه كما كان إذا لم يجدوا غيره إذا لم يجدوا غيره والمرقص طاهر ولا فيه صور ولا فيه شيء من شعارات الكفار هل بس للحاجة نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يقول يستدل بها بعضهم أننا لا نستطيع. أن نستدل بها على وجوب الصلاة مع الجماعة لأنها سورة المكية والأمر بالصلاة مع الجماعة نزل بعد ذلك فهل هذا صحيح؟ الصلاة قديمة الصلاة مشروعة في حق الأنبياء ومشروعة في جميع الشرايع لكن تختلف كيفيتها بكل شريعة بحسبها والصلاة شرعت في يا اخي قبل الهجرة ليله المعراج هذا قبل الهجره نعم صلى الوالد يقول السائل ثقيل نوم واتكاسل عن صلاه الفجر مع حرصي على الاستيقاظ يقول صلى الله ثقيل نوم واتكاسل عن صلاه الفجر ثقيل نوم نعم حسنا او نومي هو ضبطها نوم يعني نفسه نعم ايوه واتكاسل عن صلاه الفجر مع حرصي على الاستيقاظ لقيام الليل وأحاول مرارا ولكن بدون فائدة فما نصيحتكم لي عالج نفسك بالنوم أول الليل لأنك ممكن تسهر نم من أول الليل وخذع راحك من النوم حتى تنشر في القيام في آخر الليل لصلاة التهجد والوتر وصلاة الفجر. لا تحرم نفسك وأيضا اعمل الوسائل التي توقظك من جعل منبه عندك أو أحد يقذك احرص على هذا عود نفسك على القيام وتعتاد بعد ذلك نعم أحسن عليكم إليكم الوالد يقول السائل قال بعضهم عند قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وعند قوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء قال إن هذا من باب التعليم لا من باب الخوف من الشرك أو الخوف من انقلاب القلب فهل هذا صحيح؟ تعليم إيش؟ هو تعليم الخوف من الشرك هو من باب التعليم لكن تعليم الخوف من الشرك إذا كان إبراهيم خاف على نفسه لأنه يخاف من زيغ القلب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا. لا أحد يامن على نفسه من الزيغ ولا أحد معصوم لمن عصمه الله هو من باب التعليم يعني تعليم الخوف من الشرك وأن الإنسان لا يؤمن على نفسه مهما بلغ من الدين والعلم نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل أنا أسكن في بلاد الكفر وأريد الهجرة ولكن أنا الوحيد عند أمي وهي لا تريد الهجرة وأنا لا أستطيع أن أترك أمي لوحدها فما هو الواجب علي ان افعل تمسك بدينك واصبر عندها اصبر عندها وبر بها تمسك بدينك لاني يسر الله لك الهجره نعم احصى الله اليكم سمحت الوالد يقول السائل من اراد السفر بعد العصر وقبل ان يخرج من البلد وهو في بيته نعم يقول احصى الله اليكم من اراد السفر بعد صلاه العصر وقبل أن يخرج من البلد وهو في بيته جمع بين صلاتي الظهر والعصر فما حكم ذلك وهل من فعل ذلك يعيد الصلاتين سمعتما أن ماله يجمع ولا يقصر ولا يفطر رمضان إلا إذا خرج من المباني هذا الذي عليه جمهور للعلم العلم ولا يسمى الإنسان مسافرا إلا إذا خرج من البلد لأن السفر معناه السفور والخروج فإذا برز من البلد صار مساغر أما ما دام في البلد فهو ليس مساغر نعم فيعيد الصلاة نعم أحصل الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل على الطفل الرضيع والمميز إحرام نعم إذا كان مميزا يحرم هو وينوي لنفسه ويتبع وليه أو من معه يفعل مثل ما يفعله وأما إذا كان دون التمييز فيحرم عنه وليه ينوي عنه وليه ويجنبه المحظورات به ويسعابه ويحلق راسه عند النهاية نعم إن الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل استبدال حكم الله تعالى بالقوانين الوضعية يعد تفضيلا لتلك القوانين على شرع الله تعالى نعم إذا كان يرى أنها أنه جائز أن هذا جائز أو أنه يستوي حكم الله وحكم القانون مخير أو أن القانون أحسن فهذا كافر في جميع هذه الأحوال أما إذا اعتقد أن حكم الله هو الواجب وأن حكم القانون باطل ولكنه حكم به إما لطمع أو لهوى في نفسه فهذا عاصي وهذا كافر كفر اصغر وعاصي عليه التوبة إلى الله عز وجل أما النوع الأول فهو الكفر الأكبر المخرج من الملة نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما هي الأسباب التي تعينني على عدم الغرور بالدنيا والركون إليها وعدم السعي للآخرة الإيمان السبب الوحيد في حصول هذه الأمور هو الإيمان الصادق نعم أحسن عليكم الوالد يقول السائل نرى هجمة شرسة في هذه الأيام على أهل الصلاح والدين هل هذا من المبشرات لانفراج هذه الأزمة والثبات على هذا الدين بلا شك هذا شيء ما هو غريب هذا جرى على من قبلنا حتى الرسل ما سلموا منه سخروا منهم وتكلموا فيه لكن علينا الصبر انتظار الفرج مع الانكار حسب الاستطاعة مع الانكار حسب الاستطاعة والرد عليهم حسب الاستطاعة نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل كنت مسافرا وحضرت صلاة العشاء فتيممت وصليت وقد كان معي ماء للشرب لأن المسافة المتبقية بعيدة فهل, فهل تيممي وترك استعمالي للماء صحيح نعم إذا كنت تخاف أن الماء يقل إذا توضعت منه يقل عن حاجتك فأنت معذور تتيمم عندك في حكم الفاقد للماء أما إذا كان الممع الكثير ولا تخاف من نفاده لا يجوز لك التيمم فلم تجدوا ما عنه انت أنت واجد للماء نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل يصلي مكملا صلاته بعد سلام الإمام يقول أحسن عليكم رجل كان يصلي مكملا صلاته بعد سلام الإمام وجاء أحد الناس واتخذه إماما فهل هذا صحيح تصح الصلاة لكن العولى ألا يقتدي بالمسبوق العولى لا يقتدي بالمسبوق لأن المسبوق كان ماموما والمعموم لا يكون إماما الا اذا استخلفه الامام لكن ما دام انه وقع وحصل فالصلاه صحيح. نعم الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هو حكم استخدام العطورات التي يكون بها كحول اذا ثبت فيها كحول فلا يجوز استعمالها لان استعمالها استعمال, استعمال للخمر فلا يجوز ما قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام أما إذا كان مجرد شائع ولم يفقد فالعصر الإباحة الحمد لله نعم. حسناً إليكم سماحة الوالد يقول السائل أنا مدرس وقبلت هدية من طالب كنت أدرسه في العام الماضي ولا أدرسه في العام الحالي فهل يجوز لي قبول الهدية؟ لا تردها عليه ترد عليه هديته لأنك يوم تأخذه وأنت مدرس له يجوز لك. ذاك الوقت أنت أكلها، فأنت أخذتها وهي لا تجوز لك. نعم. صلى الله عليكم سمح الوالد يقول السائل كنت مسبوقا في صلاة الجنازة ودخلت مع الإمام، فهل أوافق الإمام فيما يقرأ بعد التكبيرات أم أبدأ بقراءة الفاتحة؟ نعم تبدأ بقراءة الفاتحة. ما دركته مع الإمام فهو أول صلاتك، وما إذا سائل سلم الإمام فإنك تأتي بالباقي على صفته ثم تسلم نعم صلى الله عليه سمحت الوالد يقول السائل هل الأفضل صيام الاثنين والخميس أم صيام الأيام الثلاثة البيض كلهم كلهم مشروع صيامهم تصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع وتصوم الثلاثة من كل شهر هذا له موضع وهذا له موضع. إذا كنت تريد زيادة الأجر، نعم. أصلي لكم سماحت الوالد يقول السائل يستدل بعض الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حلاوة الإيمان وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قالوا الأفضل للمكره أن لا ينطق بكلمة الكفر وأن يأخذ بالعزيمة. فهل هذا صحيح؟ لا هو صحيح الله جل وعلا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالاكراه على اللفظ فقط مع طمئنان قلبه بالإيمان ليتخلص من الاكراه هذا رخصة من الله عز وجل رخصة من الله عز وجل وفعل الرخصة أفضل من فعل العزيمة نعم وفعل الرخصة عند الحاجة إليها أفضل من فعل العزيمة نعم الصلاة عليكم سمحت الوالد يقول السائل إذا تحدث الإنسان مع شخص آخر يشكو إليه شخص ثالث ببعض العيوب والمشاكل التي عنده إذا إيش يقول الحسن عليكم إذا تحدث الإنسان مع شخص آخر عن شخص ثالث ببعض العيوب والمشاكل التي عنده من أجل حل المشكلة فهل هذا من الغيبة نعم هذا من الغيبة لكن إذا ذكر ع... مثلا عيوبه عند القاضي ولا عند الحاكم من اجل أن ينصفه منه يحكم له بحقه فلا مانع من باب التظلم كان هذا من باب التظلم عند الحاكم أو القاضي لإزالته لا مانع من ذلك أما عند عامة الناس والذين ما يملكون حل المشاكل فلا يجوز هذا هو الغيبه نعم انتهى صلى الله عليه الله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه